يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الذبح لغير الله قول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الذبح لغير الله سيذكر رحمه الله تحت هذا الباب. بعضا من الآيات الكريمة والحاديث النبوية في النهي وتحريم الذبح لغير الله والمراد ذبح التعبت والإجلال ذبح التعظيم وذلك أن الذبح منه ما هو واجب لله تبارك وتعالى ومنه ما هو مستحب والذبح لغير الله المراد ذبح التقرب لغير الله ذبح التعظيم لغير الله هذا شرك أكبر ذبح لأجل اللحم أو اكراما لضيف لتقديم الذبيحة له اكراما للضيف هذا مباح وإنما المنهي عنه والمحرم والذي هو من الشرك ذبح الإجلال والتعظيم والتقرب لغير الله كائنا من كان حتى وإن كان ملك من الملائكة او رسول من الرسل او ولي من الاولية او ميت او حي كالسلطان والرئيس ونحوهم فالذبح عبادة لله جل وعلا وتقرب إليه فإذا صرف شيء من عنواع العبادة لغير الله فذلك الشرك وشرك أكبر مخرج من الملة كالذين يذبحون للأضرحة وللأولياء وللقبور أو يذبحون لجني أو لشيطان أو لمن يزعم أنه ولي أو لقبر وضريح من عرف أنه ولي حتى وإن كان معروفا أنه من أولياء إلا ومن الصالحين أو من المشهود لهم بالجنة فلا يجوز الذبح على سبه ولا لقبره كذبح مثلا لعلي رضي الله عنه أو للحسن أو الحسين أو عبد القادر الجيلاني أو لمن لا يعلم حاله كالبدوي وغيره ممن يزعم له الولاية وهو لا شيء له أو لقدوم السلطان لا ذبح إكرام لتقدم له الذبيحة هذا لبس به لكن تذبح وتترك. لقدومه ولوصوله مثلا تدعو تراق الدماء وتذبح الذبايح وتترك هذا ذبح تعظيم وهو من الشرك بالله لان العبادة اذا صرفها المرء لربه تبارك وتعالى نفعته عند الله واذا صرف هذه العبادة لغير الله كان مشركا بالله كافر مثل الصلاة صلى لله عبادة صلى لغيره لقبر من القبور او لولي من الاولياء فذلك شرك تصدق بصدقه ابتغاء وجه الله وذلك لله تصدق بصدقة تقربا الى فلان او علام او الولي او الظريح او صاحب المشهد فذلك شرك الخضوع والتذلل لله جل وعلا عباده والخضوع والتذلل لغير الله شرك باب ما جاء في الذبح اللي غير الله نعم يقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل يعني قل للناس عامة أعلن هذا للناس كلهم قل إن صلاتي ونسكي قرن النسك مع الصلاة والمراد بالصلاة الصلاة المعروفة الشرعية ونسكي ذبحي نبيحتي أذبح على اسم الله تقربا لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي يعني حياتي وما آتي فيها وما أذر وما ماتي موتي ومن بيده موتي كله لله رب العالمين قل إن صلاتي ونسكي هذا توحيد العبادة توحيد الألوهية ومحياي ومماتي من يتصرف في حيا وميت هو الله وفيها توحيد الربوبية عبادتي لله والمتصرف فيه حيا وميتا هو الله ففيها الاعتراف بتوحيد الألوهية والاعتراف بتوحيد الربوبية وذكر الصلاة والذبح في هذه الآية فيه عبادات أخرى كثيرة قال العلماء رحمهم الله الصلاة أفضل الأعمال البدنية أفضل الأعمال البدنية والذبح أفضل أو من أفضل الأعمال المالية فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَمَا سِوَاهَا مِنْ بَابٍ أَوْ لَا قل إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي فالنُسُك مراداً به هنا والله أعلم الذبح ويأتي في اللغة النسك والتنسك بمعنى العبادة يقال فلان متنسك تنسك فلان بمعنى تعبد هذا الكلام اللغوي العربي والصلاة باللغة العربية باللغة تعرفها لغة الدعاء كما قال الله جل وعلا وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم أمر الله محمدا صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أحد من الصحابة بصدقته أن يدعو له أن يدعو له فالصلاة في اللغة الدعاء وفي العرف الشرعي هي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم والمراد هنا التعريف الشرعي الصلاة التي هي عبادة وقربة لله جل وعلا وليس المراد بها الدعاء والنسك ليس المراد به والله أعلم التعبد وإنما المراد به الذبح وما كان لله جل وعلا فلا يجوز صرفه لغيره واكد هذا بقوله تعالى لا شريك له لا يشارك في هذا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل لا شريك له وشريك نكره في سياق النفي تعم يعني لا يشارك في هذا احد نعم وقوله تعالى فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر النحر الذبح والصلاة الصلاة المعروفة يعني صل لربك وانحر لربك النحر والذبح يكون على اسم الله تبارك وتعالى ولوجه الله فلا بد أن يكون على اسم الله لتحل الذبيحة وأن يكون لوجه الله وإلا إذا كان لغيره ولو ذكر اسم الله فذلك الشرك الأكبر ولا تحل الذبيحة إذا ذبح على الصنم. أو للقبر أو للولي فلا تحل الذبيحة حتى لو ذكر اسم الله لو قال بسم الله وذبح عند قبر فلان تقربا إليه فذلك الشرك الأكبر ولو سمى الله فلا تحل الذبيحة وإنما تحل الذبيحة إذا ذبحت على اسم الله جل وعلا تقربا إلى الله كالهدي والأضحية والعقيقة هذه ثلاثة أنواع تذبح تقربا إلى الله جل وعلا ما يذبح هدي في بيت الله الحرام سواء كان واجبا أو مستحبا والاضحية وهي عند بعض العلماء واجبة والجمهور على انها سنة مستحبة ولا ينبغي للموسر تركها والعقيقة وهي التي تذبح عن المولود تقربا الى الله وتفاؤلا بسلامته وشكرا لله جل وعلا على إنعامه بهذا المولود، الهدى والأضحية والعقيقة تلك عبادة وقربة لله جل وعلا، وذبايح مباحة كالذبيحة للأكل أو الذبيحة لإكرام ضيف لتقدم له الذبيحة يأكل منها، نعم هذا مباح. وكرم وصفة حسنة ولا يكون الذبح تعظيما لهذا لأن فرق بين ذبح الذبيحة لإكرام الضيف أو ذبح الذبيحة تعظيما للقادم ذبح الذبيحة تعظيما للقادم كالتي تذبع عند القدوم وتترك هذه ذبيحة لا تحل لأنها ذبحت لغير الله ذبيحة ذبحت إكراما لهذا القادم أو ذبحت من أجل اللحم ليأكل منها المرء وهو وعياله ومن شاء هذه ذبائح مباحة لكن يجب عند الذبح أن يذكر عليها اسم الله تحليلا لهذه الذبيحة والله جل وعلا في هذه الآية الكريمة يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن تكون صلاته لله وذبحه لله قل إن فصل لربك وانحر فسرها بعض العلماء رحمهم الله بصلاة عيد الإضحى يعني صل وذبح وصلاة قال جمع من المفسرين هي عامة في كل صلاة تكون الصلاة لوجه الله جل وعلا والذبح والنحر لله تبارك وتعالى فلا يجوز ذكر اسم أي مخلوق على الذبيحة فإن ذكر اسم مخلوق على الذبيحة حرمت وصارت نجسة أو ذبحها من أجل مخلوق تعظوما ولو ذكر اسم الله عليها فلا تحل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 أربع جمل مفيدة وليس المراد بها كلمة فقط قام أو زيد أو علي لا وإنما هي تطلق الكلمة ويراد بها الكلام المفيد كما يقال ألقى فلان كلمة جيدة كلمة ربما تكون صفحات يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات ما هذه الأربع بينها رضي الله عنه بقوله لعن الله من لبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض الأرض هذه الأمور الأربع من كبائر الذنوب وهي متنوعة فالأول حق الله جل وعلا والثاني في حق الوالدين والثالث في حق وعموم الناس فيما يتعلق فيما يؤذيهم بأي نوع من أنواع الأذى والرابع فيما يؤذي الناس ويسلب أموالهم في العقار لعن الله من ذبح لغير الله كلمة لعن الله اللعن من الله جل وعلا الطرد والابعاد الرحمته الطرد والابعاد الرحمة الله هذا هو اللعن من الله جل وعلا وهذا الأسلوب من النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه دعاء ويحتمل أنه خبر خبر يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله لعن وطرد من رحمته من ذبح لغيره تعالى ويحتمل أنه دعى أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من ذبح لغير الله بأن الله يطرده من رحمته وأيهما أبلغ قالوا كونه خبر أبلغ لأن خبر النبي صلى الله عليه وسلم صدق وحق لا محالة بخلاف الدعاء فقد يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعو غيره فلا يستجاب الدعاء قد يرد لسبب من الأسباب فكونها خبر أبلغ لأن الرسول يخبر بأن الله لعن من ذبح لغير الله والمراد ذبح لغير الله كما تقدم ذبح عظيم وإجلال وعبادة لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الوالدين قد يتصور من بعض الجهال ومن بعض أصحاب الفجور والمعاصي والعقوق يلعن الوالدين مباشرة وقد لا يكون مباشرة وإنما سبب يتسبب لوالديه باللعن. فيكون هو ملعون والعياذ بالله لأنه تسبب لوالديه باللعن يعني إذا لعن والدي غيره فبلا شك الغير هذا سيرد عليه بالمثل سيلعن والديه فمن المتسبب هو نفسه المتكلم أولاً هو الذي تسبب في لعن والديه فكأنه لعنهم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر سب الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يسب الرجل والديه يعني بعيد أن يتجرأ الرجل على سب والديه يعني سبعد هذا رضي الله عنهم مع أنه قد يقع. يقع من كثير من الجحال يسب أباه أو يسب أمه مباشرة لكن الصحابة رضي الله عنهم استبعدوا أن يسب الرجل والديه فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن سب الرجل والديه قد يكون مباشرة وقد يكون سببا فالرجل إذا سب والدي زيد فبطبيعة الحال زيد سيرد عليه ويسب والديه أو يلعن والديه فيكون كأنه هو الذي سب والديه نفسه والمراد بالوالدين من لهم ولاده مباشرة أو لأب أو لأم حتى وإن على يعني لو سب جده أو سب جد جده من قبل أبيه أو من قبل أمه فيكون مستحق لهذا الدعاء واللعن والطرد والابعاد عن رحمة الله وذلك أن حق الوالدين هو أعظم الحقوق بعد حق الله تبارك وتعالى فبدلا من أن يعطيهم حقهم بالبر والصلة والعانة والنفع وغير ذلك يتسلط عليهم فيؤذيهم فيكون هذا لا خير فيه والعياذ بالله هذا مجرم وفاسق ومستحق للطرد والإبعاد عن رحمة الله لأنه ما يليق بالمرء العاقل أن يسيء إلى مسلم أي كان وإن كان بعيد فما بالك بالذي يسيء إلى صاحب النعمة عليه يسيء إلى والديها ويسيء إلى من أحسن إليه هذا مجرم فهو يستحق والعياذ بالله الطرد والإبعاد الرحمة الله لعن الله من آوى محدثا المحدث هو من أحدث حدثا يسيء إلى الإسلام والمسلمين عموما أو يسيء إلى فرد من أفراد المسلمين لأن لكل مسلم حرمة وله كرامة وقد قال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فكما أنه يحرم على المسلم أن يأخذ مال أخيه المسلم أو مالا لا يحل له يحرم عليه كذلك أن ينال من عرضه كما يحرم عليه أن ينال من جسمه بضرب أو سفك دم فالمحدث هو من أحدث حدثا من حصلت منه إساءة سواء كانت هذه الإساءة للإسلام أو للمسلمين عموما أو لفرد من أفراد المسلمين يعتبر محدث فإيواؤه مناصرة له ودفاع عنه حتى لا يتمكن من إقامة حد الله فيه فكأنه حارب الله في أرضه الله جل وعلا حكم بأن هذا يعاقب لحدثه هذا فجاء هذا الذي يؤويه يدافع عنه كأنه يخاصم عنه يقول لا ما يستحق أن يؤذعك ولا يقال له شيء دعوه يفعل ما شاء فمؤويه ملعون فما بالك به هو أشد وأفضل فمثلا إنسان مجرم يكتب كتابات تسئل الإسلام ثم يضع عليه أحد كنفه ويحميه عن الآخرين هذا آوى محدثة فهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم هذا غير المحدث وإنما هذا المؤوي فالمحدث أشد فالذي يتكلم يسب الإسلام أو ينشر شيئا يسيء للإسلام هذا محدث <تصفيق> الذي يدعو إلى بدعة من البدع ويرغف فيها هذا محدث فمن يحميه من الناس هذا يعتبر آوى محدثة أو كان حدث يتعلق بفرض من أفراد المسلمين مثلا سارق سرق مال شخص محرم سرقته سواء كان مسلم أو ذمي وعرف أن السارق فلان فحماه أحد الأفراد الأقوية قال لا هذا ما يمكن تقطع يده